موقع رياض القرآن يقدم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كلا إذا بلغت التراقية وقيل من وَأَنْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَأَنْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَأَنْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ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 بركة سدا ألم يكن قطفة مما من نجي يمنا ثم كان علقة فخلق فسوّى أجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس, أليس ذلك بقادر بقادر